قل يا أهل الكتاب لا تغنو في دينكم غير الحق ولا تستبعوا أهواء قوم قد ظلوا ولا تستبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضل كثيرا وأضل كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم استخدوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا